بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآل السيدين الطاهرين محمد وآل محمد توضيح وتعقيب والحق ان الالتزام بالتحسين والتقبيح العقليين هو نفسه الالتزام بتحسين الشارع وتقبيحه وفخا لحكم العقلاء لأنه هي الشارع لأنه من جملتهم لا أنهما شيئان لا أنهما حكم العقل وحكم الشرع لا أنهما شيئان أحدهما يلزم الآخر وإن توثن ذلك بعض انتهينا في الدرس الماضي من بيان هذا المقدار كان البحث في مساله التلازم بين حكم العقل وحكم الشرع وطرحنا هذا العنوان هل كل ما حكم به العقل يلزم عقلا ان يحكم به الشرع أن يحكم الشرع على طبقه على وفقه أم لا قد يحكم العقل بشيء بتحسين مسألة والعقل والشرع يختلط معه في ذلك قلنا المسألة فيها قولات القول الأول كان للاخبار ولصاحب الفصل حاصل هذا القول ان الإخبار مع صاحب الفصول يقولان نحن نسلم ان هناك حسفنا وقبح ذاتي في الاسعار نسلم بحق ونسلم ايضا ان العاقل يدرك هذا الحسن وهذا القبح فالعاقل يقول هذا الفعل الفلاني حسن وهذا الفعل الفلاني قديح اما نحن لا نقبل هذا محل الخلاف المصنف يقول بيننا وبين بعض الاخباريين وصاحب الفصول يقولان اما نحن لا نقبل ان كل ما حكم به العاقل يلزم فنحن ننكر الملازمه بين حكم العاقل وحكم الشرع هذا القول الاول والان ياتي المصنف في رد هذا القول اما ان الحق عند المصنف فهو يقول هناك ثلاثه فكل ما حكم به العاقل يلزم ان يحكم, أن يحكم به الشرع يلزم ذلك لماذا بينا سابقا قلنا لأننا عندما نقول الحسن والقبح امران عقليان ما المقصود بكون الحسن والقبح من الأمور العقلية عندما نقول هذا عقلي ما المقصود بكونه عقلي قلنا نقصد من القول أنهما عقليان أي مما تطابقت عليه آراء جميع شوفوا جميع جميع العقلاء ولا يشذ منهم أحد من العقلاء ولو شذ عنهم أحد فلا تكون المسألة فلا تكون المسألة مما تطابقت عليها آراء جميع العقلاء فلا تدخل في باب القضايا المشهوره هذا واضح يصير إذا هذه المقدمة اتضحت والشارع من العقلاء فإذا قلنا تطابقت آراء العقلاء فالشارع منهم وإذا الشارع خرج عنهم فنقول إذن لا يوجد تطابق لجميع نقول لبعض وحتى تدخل المسألة في باب المشهورات يحتاج أن يكون التطابق للبعض أو للكل لكل العقلاء والشارع من العقلاء بل الشيخ الأحمد في الدرس الماضي قال هو خالق العقلاء بل هو رئيس العقلاء هذا واضح كان. ثم دخلنا في بيان الحكم الارشادي والحكم المولوي وان الشرع اذا حكم في مورد حكم به العقل هذا الحكم حكم ارشادي او حكم مولوي قلنا إذا حكم العقل بشيء وحكم الشارع في نفس المورث فحكم الشرع يكون رشاد وتأكيد لما حكم به العقل وإلا يلزم العبث واللغوية أو يلزم تحصيل الحاصل لأن العقل عندما يحكم يخلق الداعي والباعث والإرادة نحو تحريف المكلف لامتثال الفعل فإذا كان هذا الداعي قد انخلق عند المكلف بسبب حكم العقل إذا الشارع جاء وحكم بعد ذلك حكم الشرع لماذا؟ أيضا لأجل تحصيل نفس هذه الأمور خلق داعي وضاعث إرادة وتحريف وهذا حاصل بحكم العقل فيكون تحصيل حاصل وتحصيل الحاصل محال كما هذا كان ملخص ما ذكرناه في الدرس الماضي اما المصنف في هذا التوضيح والتعقيد يطرح مساله جديده فيها نوع من الترقي او فيها نوع من الاضراب عما سبق المصنف يقول الى هنا كنا نقول ان حكم العقل بالتحسين والتقبيح شيء يلزم منه حكم الشرع هذه العباره تعني ان حكم العقل مساله وحكم الشرع مساله اخرى لكن احدهما يلزم منه الاخر هناك فرق بينهما وعدم انتفاق إلى هنا المصنف في هذا التوضيح والتعقيد يتراجع يقول لا ليس حكم العاقل شيء وحكم الشرع شيء آخر بحثنا كله في مثلا تحصيل التخليح العقليين فقط فنقول إذا حكم العقل بحسن شيئين حكم العقل هو بعينه بذاته بنفسه حكم الشرق وليس حكم العقل مسألة مستقلة يلزم منها مسألة أخرى وهي حكم الشرق لا لا في الدرس الماضي كنا نقول هاكذا كنا نقول إذا حكم العقل يلزم فهما مسألة هنا نقول لا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 يقول يستضح مما بيناه في الدرس الماضي في الدرس الماضي كنا نقول حتى يكون عندنا حسن وقبح عقلي أي مما تطابقت عليه آراء العقلاء يلزم أن يكون هذا الحكم باذب رأي الجميع يعني جميع العقلاء فالشارع منهم فاذا حكم العقل في مسألتين بالحسن او القبح هذا يعني ان جميع العقلاء قد حكموا بنفس الحكم قد حكموا بنفس الحكم فاذا كان حكم العقل حكم جميع العقلاء حكم العقل عبارة أخرى عن حكم جميع العقلاء هذا يعني ان الشارع عندما حكم العقل قد حكم الشرعي وبهذا تكون المسالتان مساله واحده وليس مسالتين يلزم من احدهما حصول الاخر هذا البيان واضح الى هنا فاذا نحن نقول نتراجع لا نقول نترقى افضل نحن نترقى كلنا نقول هما مسالتان اليوم نقول هما مساله واحده كيف هذا التوجيه لأن حكم العقل معناه حكم جميع العقل فإذا حكم العقل في مسألة حكمه عبارة أخرى عن حكم الجميع والشارع من الجميع فحكم العقل حكم الشارع وليس حكم العقل يندم حتى نصف حتى نصف العقل ونفكك بين المسألتين نقول هذا هو ذات وذاته هو هذا وليس هذا يلزم منه ذاك أو ذاك يلزم منه ذاك حتى تكون المسألة هذا واضح إله هنا ومن العجيب مصنف يقول ومن العجيب أن الإخبار وصاحب الفصول قد فككا وصف سلام بين النفسين من العجيب هذا ماذا قال قال نحن نقبل بالتحسين والتقبيح العقلي نقبل ونؤمن والعقل يدرك هناك حسن ذاتي هناك قبح ذاتي والافعال حسنها واقعيا قبحها واقعيا والعقل يدرك هذا يدرك هذه مساله اما أم تريدون منا ان نقول ان العقل اذا حكم شوفوا يلزم مساله ثانية. يلزم لا نقول هذه مساله مستقله وتلك مساله اخرى فليس كل ما حكم به العقل يلزم ان يحكم به الشرع لا لا حكم الشرع في وادي، وحكم العقل في واد بل نحن نقول عندنا روايات تقول أحكام الله دين الله لا يصاب بالعقل فكيف تقولون هذا وترك مسألة واحد لا لا نحن نقبل أن العقل يدرك لكن إدراك العقل شيء وحكم الشرع شيء بدليل ما ورد عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال أحكام الله دين الله لا يصاب بالعور. ذلدها بهالظر لمن كان يستخدم العقل في أمور القياس. هذا حنيفة لا تقيس. فإن الشريعة إذا قيست محق لا تقيس والنهي عن القياس عبارة أخرى نهي عن عن, عن عن القول بأن حكم العقل هو حكم الشارع. فقد يحكم العقل بتحسين مسألة ويختلف معه الشارع ويختلف واضح هذا كلام صاحب الفسوء وكلام الإخبار المطلث يقول وهذا من العجين وهذا من العجين لكن سؤال لماذا حصل هذا التوهم لماذا حصل هذا التوهم للإخبار ولصاحب الفسوء لماذا المطلث يقول في جوابه يقول لعله والله العالم لعله صاحب الفصول اعتقد بهذه المساله اعتقد بأن كل بأن كل كل كل ما يحكم به العاقل وكل ما يحكم ما يحكم به العاقل كثيرا كثير انت احسب واحد اولا العقل قد يحكم ونقصد بالعقل العقل النظر هذا حكم للعقل لكن العقل نظر هذا واحد عقل النظري يحكم في ماذا في المسائل نظرية يعني ما ينبغي ان يعلم وبحثنا هنا فيما ينبغي ان يعمل هذا واحد فالعقل النظري يدرك هذا العقل هذا يكون العقلي ايضا لا بل قد يكون الحاكم هو العقل العملي محل البحث لكن العقل العملي بينا سابقا يحكم بحسن شيء بقبح شيء يحكم لأحد أسباب ذكرون بعض لاحد أسباب خمسه قد يحكم قد يحكم بالحسن والقبح بالكمال بالملاءمة بالمنافرة صحيح قد يحكم بهذا قد يحكم بهذا لماذا انطلاقا من قضية جزئية خارجية صحيح صحيح هذا من هذا من الأسباب هذا من الأسباب فقد يحكم العقل العملي بحسن فعل لأنه رأى قضية خارجية جزئية وقلنا إذا كان الحكم بالحسن من منشأه قضية جزئية خارجية هذا لا, لا يسمى لا يسمى حكما عقليا وإنما نسميه حكم عاطفي نسميه حكم خيالي نسميه حكم وهمي وقد يحكم العقل العملي بحسن شيءين لا لهذا وإنما لأن عاده أهل الهند صحيح تذكروا تذكرت مثال اللباس جرت على ذلك لا وقد يحكم العقل بحسن شيء لان اخلاق الناس جرت على ذلك وقد يحكم العقل بحسن شيء من باب الانفعالات الانسانيه الى اخره وقد يحكم العقل بحسن شيء من خلال قضيه كليه اذا كان حكم العقل قلنا سابقا بحسن شيء ناشئ من قضية كليه كما بينا سابقا فهذا الحكم يسمى حكما عقليا أما في بقية في الأمور فلا يسمى الحكم هنا حكم عقلي. صاحب الفصول توثمه توثمه أننا عندما نقول كل ما يحكم به العاقل يلزم يجد أن يحكم به الشر توهم توهم من قولنا كل توهم كل هذه الامور المذكوره توهم عندما نقول كل ما يحكم نقصد العقل النظري نقصد حكم العقل القبيل والاخرين توهم هذا التوهم ولذا فصل بين المسالتين قال العقل قد يحكم ولكن الشرع قد لا يحكم على صدق حكم العقل وهذا التوهر من صاحب الفصول باطل لا نقوم بذلك لبادة عندما قلنا أن كل ما يحكم به العاقل فلا نقصد كل هذه المسائل حتى تشمل العاقل النظري والقضايا الجزئية والقضايا العادات العادية والأخلاق الإنسانية والانفعالات لا نقوم بذلك لا نحن نقصد مسألة التحسين والتقبيح العقلي فقط إذا كان ناتجاً عن قضية كلية فقط يا صاحب الفصول يا صاحب الفصول نحن لا نقصد كل هذه الأمور المصنف يقول لعل صاحب الفصول قال بالانفصال بين المسألتين لأنه حصل له هذا التواصل وهذا التواصل عندنا نجفعه لأن نقصد فقط وفقط مسألة التحسين والتقبيح العقليين نقصد أن عن حقم العقل من خلال قضية كله لكن صاحب الفصول قدس الله نفسه الزكريات حصل له هذا التوهم ولذا أنكر, انكر التلازم بين حكم العاقل وحكم الشرع هذا خلافه ما يقوله المقدس يقول وإذا كان المطلب غير واضح بهذه الطريقه اذا, إذا كان المطلب الى الان لم يتضح بصوره جليه اوضح لك المطلب بصوره أخرى. نحن عندما نقول ان كل ما حكم به العاقل يلزم ان يحكم به الشارع سؤال سؤال هل كل الملاكات هل كل المصالح والمقاصد الشرعيه هذه كلها من الطبيعي الشارع عندما يحكم ويامر العبد بالاتيان بشيئين انما يحكم لباده لان الشارع يدرك يدرك مصلحه في هذا الشيء يقول قل ويقول صم فاذا الاوامر فيها بطلان والنواهي فيها مقاصد فنهى عن الشرع فاحكام الشرع تابعه هذا اهم بحث بحث عند الاصوليه او عند اهل الكلام ايضا فاحكام الشرع تابعه للمصالح والمقاصد يعني هناك ملاكات معينه هناك مصالح معينه خب سؤال إذا كان حكم الشرع ناتج عن مصالح ومخالفات، هل يدرك العقل هل يدرك العقله تلك المصالح والمخالفات الشرعية أم لا؟ هذا السؤال بطريقة أخرى: هل كل ملاكات العقل هي ملاكات الشرع؟ أم لا هناك صوارق هناك صوارق بين ملاقات مصالح مصاصد الشارع وملاقات مصالح مصاصد العالم المصالح يقول نعم هناك صوارق بينهم هناك صوارق من تلك الفوارق مصالح مصاصد الشرع من يدركها مصالح مفاتذ العاقل من يدركها مصالح الشارع ملاكات شرعية يتوقف ادراكها يتوقف الحكم بها على الشارع على الشارع أما العاقل فقد لا يدرك تلك المصالح والمفاسد. لماذا التفتوا لأن مصالح الشرع ومفاسد الشرع لا تخضع لغازق عقلي معين حتى نقول ياتي العقل ويدرك تلك المصالح والمفاسد الشرعيه لا مصالح الشارع أمور كما نعرف أمور توصيفية أمرها بيد زعلها أمرها بيد الشارع إدراكها بيد الشارع أيضا أما إذا جنا إلى ملاكات العقل العاقل متى يحكم بأن هذا حسن وهذا قبيح شوف العقل يأتي نقول له أيها العقل الأكريم هذا حسن العقل يقول انتظر يقول أنا أحكم بالحاصل تحت انواعي تحت ظاهرين الأول إذا أدركت إذا أدركت العقل إذا أدركت أن هذا الشيء فيه حرف وبقاء النوع الإنسان إذا العقل أدرك هذا الشيء أدرك أن هذا الفعل فيه حفظ النوع الإنساني فيه بقاء النوع الإنساني يحكم بالحفظ هذا باب من الضابط العقلي و investor آخر يقول العقل إذا أدركت أن هذا الشيء فيه مو حفظ النوع الإنساني لا لا فيه حفظ النظام الاجتماعي مثالة العدل وما عزيز حفظ النظام الاجتماعي أحكم بالحفظ وانا عقب ذلك هذه ملاكات مناطها حكم العقل بالتحسين والتقبيح هذه الملاكات هذه الملاكات قد لا, لا ينظر اليها الشارع قد له تكون له ملاكات خاصه تكون له مصالح خاصه تكون له مفاسد خاصه فاذا ملاكات مصالح مفاسد الشرع لا تقضع لغابط عقلي معين حتى نقول العاقل يدرك ملاكات يدرك مصالح يدرك مصاصف أشياء هذا من جهة هذا من جهة ومن جهة أخرى ملاكات العاقل تنقسم إلى اثنين كما يقول المسلم تنقسم إلى عقل. ملافات إذا أدركها العاقل إذا التفت إليها العاقل إذا حكم بها العاقل فحكمه إدرافه التفاته هذا عين ما أدركه الشارع يعني يحصل بينهما تراضي توافق هذا هو مرة هاتف مرة هاتف لكن مع ذلك مع ذلك مع أن العقل أدرك عين الملاف الشرعي عين المصلحة الشرعي لكن مع ذلك التفتوا مع ذلك الشرع يختلف معه الصندق يختلف معه الشارع لك أنت ادركت عين ملاقي عين مصلحتي لكن مع ذلك لن اتوافق معك في الحكم بالحسن او القبح اجيب وانتم قلتوا اذا كان الملاك عين لا صحيح انت ادرى نفس الملاك الشرعي لكن الملاك الشرعي كالاله التامه لا تؤثر اثرها هل بحثنا عليكم الا اذا توفرت فيها أمور ثلاثة الأول وجود وجود مقتضي ثانيا رفع مانع ثالثا حصول الشرط. العلية الثامن في الفلسفة لا تؤثر أثرها لا تؤثر أثرها وتفعل فعلها في المعلوم إلا بعد حصول هذه الأمور أما لو كان هناك مقتضي لكن هناك مانع فمثله السكين فيها اقتضاء القطع قابل لأن تقطع لكن بشرط أن لا يكون هناك مانع عن القطع فلو قلبنا السكين رأسا على عقب فلا تفعل فعلها ولا تؤثر اثرها لماذا لحصول المانع مع ان المقتضي موجود لكن المانع غير مرفوع فحتى تؤثر العله اثرها تحتاج ان نوفر هذه الامور السلامه الشارع يقول انت ادركت المصلحه فهذا هو المقتضي لكن هناك مانع انت ايها العاقل لا تدرك ذلك المانع ولذا أنا الشارع المنزه المعصوم عن كل خطأ أدرك هذا المانع فلا أحكم بما حكم منها هذا واضح بعد واضح يقول له لا هذا المطلب وارح طب هذا من جهة هذا من جهة فقد لا يتوافق الشرع مع العقل إما لأن العقل وإن أدرك نفس المصلحة لكن هناك مانع أن يحكم الشارع على طبقه أو لا ما اعتقده ما اعتقده العقل مصلحة قد لا تكون كذلك عند الشرع ما اعتقده العقل مسكتة قد لا تكون كذلك عند الشرع ما اعتقده العقل ملاذا قد لا يكون كذلك عند الشرع مثلا مثلا لو سئلنا لماذا اوجب الشارع على المراه عند الطلاق عده ثلاثه اشهر لماذا او لا ثلاثه قرون لماذا؟, لماذا العقل يقول لعله لعله من باب التاكد لعدم حصول حامل بين الزوجين صحيح قد يقول هذا الملاك العقلي لكن وإن اعتقد العقل أن هذا هو الملاك أن هذا هو المصلحة إلا أن شرع جدا لا لا مهم ليس هذا واضح يصير فقد ما يعتقده العقل ملاك وهو في الواقع قد ما يعتقده العقل مصلحة هو عند الشارع نفسه دوب العقل فقد يخفأ العقل في إدراك الملاسة. يعتقد هذا الملاسة. لكنه عن شرع الله ليس كذلك. ليس كذلك. حرام. لماذا؟ إذا فربنا رواية ما أفو عن العلم عليهم. عليهم. فربنا رواية ما أفو. العقل يقول لعله لأنه مسلم. مثلا. عدة تحريم الخمر الإكتار. شرع الله. هذه العلة خليها في كيسك أنا حرمت الخمر لا لهذا لأمر آخر هذا ما يعتقده في العقل ملاك شرع ولا مغفرة لا تتعب نفسك فلن تصل إلى ملاك أحكام الشارع وقد لا وقد يتوافق وقد يتوافق حكم العقل مع حكم الشارع ملاك العقل مع ملاك الشارع متى؟ إذا كان إدراك العقل ناشئاً من أبور كل من المصالح العامة والمبادئ العامة، فأذا ليس من الضروري ليس من الضروري أن كل حتى في الأمور النظرية حتى في الصلاة الإشعالية حتى في العادة ليس ضروري. ولعله إلى هذا أشارة الروايات الواردة عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أن نبينا الله لا يصاب بالعقول تشير إلى هذا تشير إلى ما ذكرناه ومن هنا أيضا نحن نرفض القياس ونرفض الاستحسان نرفض هذه الأمور لأنها تقوم على قياسات واستحسانات عقلية البحثة قد بل في غالب الأحيان لا تتوافق مع حكم الشارع الموارد اتضح هذا المطلب المصنف يقول فنأتي إلى الإخبار وإلى صاحبه عندما انكتم الملازم ان كان مقصودكم من انكار الملازم ما بيناه الان مؤخرا فنحن معقبين نحن, نحن نقبل هذا نحن نقبل هذا نحن نقبل هذا الانكار منكم نقبل الا ان الظاهر كما يظهر من عبارات البعض ممن أنكر الملازمة الظاهر أنهم أنكروا الملازمة لا لهم للأمور وإنما انكروا التلازمة مطلقا حتى في مسألة التحسين والتكبيح عقليين التي هي مما تطابقت عليها آراء العقلاء ومجهبهم هذا لا دليل عليه انتهى والله اكو سؤال استفسار الفضل قال توضيح وتعقيب نعم no. صحيح فاما ان نقول انهما مسالتها لماذا انا من بحث مصنف مشيله لكن لا يوجد احد مصنف قال هذا لماذا يقول دفع للتوهم <تصفيق> نفرضهما مسالتين اولا ثم ننتهي الى مسألة واحدة واحده من باب المجارات للمتوهمين فالمصنف فرضهما مسالتين اولا لكن اخر ما توصل إليه لا هما بسال احد وليس مساله لما بيناه في اثناء الزياره نعم والحق ان من الالتزام بالتحسين والتقبيح العقليين هو نفس هو نفس يعني عين ذات الالتزام بتحسين الشارع وتقبيحه فليس مساله سي. وفقاً لحكم العقلاء لأنه الشارع لأنه من جملتهم من جملة العقلاء لا أنهما إجراك العقل وادراك الشرع لا أنهما شيئان أحدهما وهو حكم العقل يلزم الآخر وهو حكم الشارع وان توهم ذلك بعضهم البعض حصل له هذا السوهر أنه مسألتان ولذا ترى اكثر الاصوليين والكلاميين لم يجعلوهما مسألتين بعنوانين بل لم يعنونوا إلا مسألة واحدة شنو هي هي مسألة التحسين والتخليح العقليين بل لم يبحثوا عن الملازمة وعليه فلا وجه للبحث عن تموت الملازمة بعد فرض القول بالتحسين والتقبيح وأما نحن فإنما خب أيها المطلق أنت ليش فارض مسألتين بحثت أولا التحسين والتقبيح العقلي وأنا التلازم يقول وإنما نحن وأما نحن فإنما جعلنا الملازمتين مسألة مستقلة لماذا؟ فمن الخلاف الذي وقع فيها بتوهم ومستفكيك من باب مجارات المتوهمين فقط وإلا نحن مع القائلين لأنه مساله واحده ومن العجيب ما عن الفصول ما عن صاحب الفصول رحمه الله من إنكاره لملازمه مع قوله مع اعترافه بالتحسين والتقبيح العقليه خذ سؤال لماذا هذا الفصل عند صاحب الفصول لماذا هذا الإنكار قال وكانه ظن صاحب الشصور ظن ان كل كل كل ما أدركه العاقل من المصالح والبفاسد ولو يعني ولو كان هذا الادراك بطريق العقل النظري بطريق النظري أو لا عقل عملي لكن من سبب غائب تام عندنا أو من غير سبب عام يعني كان من سبب خاص جزء بعد من الأسباب المتقدم ذكرها سابقا اعتقد يدخل في مسألة في التحسين والتقبيل واضح هذا اعتقاد صاحب الفصول اعتقد أن كل ما يدركه العقل ولو كان العقل النظري ولو كان من سبب غير عام اعتقد أن هذا داخل في مسألة التحسين والتقبيل العقليين وأن القائل بالملازمة يقول بالملازمة أيضا في كل ذلك هذا اعتقاد صاحب الفصول المصنف يقول ولكن نحن قلنا قلنا إن قضايا التحفيح والتقبيح هي القضايا التي تطابقت عليها آراء العقلاء كافة بما هم عقلاء وهي بادي رأي الجميع وفي مثلها نقول بالملازمه لا مطلقا حتى في العقل النظري أو في غير ذلك لا مطلقا فليس كل ما أدركه العقل من أي سبب ولو كان عاطفيا ولو كان انفعاليا ولو كان ولو كان فليس كل ما أدركه العقل من أي سبب كان ولو لم تتطابق عليه الآراء أو تطابقت ولكن لا بما هم عقلاء بل بما هم مثلا عاطفيون انفعاليون من باب الاخلاق من باب العادات يدخل في هذه المساله لا لا ليس أمر كذلك وقد ذكرنا نحن سابقا ان ما يدركه العقل من الحسن والقبح بسبب العاده او الانفعال او الاخلاق الانسانيه او القضايا الجزئيه ونحوهما وما يدركه العقل لا من سبب عام للجميع لا يدخل في موضوع مساله أي مسألة التحسين والتقبيح العقليه ونزيد هذا بيانا وتوضيحا هنا فقط ان مصالح الاحكام الشرعيه المولويه التي هي نفسها ملاكات احكام الشارع لا تندرج تحت ضابط تحت ضابط نحن ندركه بعقوله ما تندر الضابط عقلي حتى يدركها العقل، إذ لا يجب فيها أن تكون هي بعينها المصالح العمومية المبني عليها حفظ النظام العام، المبني عليها إبقاء النوع الانساني التي هي أعني هذه المصالح العمومية مناقص الأحكام، الأحكام حفظ النظام. افضل هذا أمور مرتبطة بالملاكات العقلية وليس في مسألة التحسين والتقبيح العقليين وعلى هذا فلا سبيل للعقل بما هو عقل إلى إدراك جميع ملاكات الأحكام الشرعية فإذا أدرك العقل مصلحته شوف فلا سبيل للعقل بما هو عقل إلى إدراك جميع يعني هذا إقرار ضمي بإدراك البار بلاكات الأحكام فإذا أدرك العقل المصلحة في شيء أو المصلحة في آخر ولم يكن إدراكه مستندا إلى إدراك المصلحة أو المصلحة العامتين إذا ما كان من شاه المصلحة العامة التي يتساوى في إدراكهما جميع العقلاء والشارع منهم فإنه عن العقل لا سبيل له إلى الحكم بأن هذا المدرك يجب أن يحكم به يجب أن يحكم به الشارع على طبق حكم العاقل لأن مستند العقل في الإدراك مو قضية كلية عامة مستنده قضية جزئية مستنده قضية أخلاقية قضية عاداتية فهذا لا يرتبط بامر الشارع إذ يحتمل أن ما هو مناث لحكم الشارع غير ما ادركه العقل فما قال العقل وملاك الشارع بلغم بلا او ان هناك مانع يعني او ان ما ادركه العقل هو نفس ملاك الشرع لكن هناك مانع ان يحكم الشرع على طبق حكمه او ان هناك مانعا يمنع يعني ان الشارع من يمنع من حكم الشارع على طبق ما ادركه العقل وان كان جزء الا متوفر وان كان ما ادركه العاقل مقتضيا يعني المقتضي موجود لكن المانع غير مفروض لحق الشارع ولأجل هذا نقول انه ليس كل ما حكم به الشرع يجب ان يحكم به العقل والى هذا يرمي قول امامنا الصالح عليه السلام إن دين الله دين الله لا يصاب بالعاقل ولاجل هذا أيضا نحن لا نعتبر القياس والاستحسان من الادله الشرعيه على الأحكام وعلى هذا التقدم نجي إلى صاحب الفصول فان كان ما أنكره صاحب الفصول والإخباريون أنكروه من الملازمة هي الملازمة في مثل تلك الإدراكات العقلية التي بيناها الآن التي هي ليست من المستقلات العقلية التي تطابقت عليها آراء العقلاء بما هم عقلاء إذا هذا بها ونعمل سحر معهم فإن إنكارهم في محله وهم على حق فيه ولا نزاع عندنا معهم ولا نزاع لنا معهم فيه ولكن الظاهر هذا ولكن هذا ولكن هذا أمر أجنبي عن الملازمة المبحوث عنها في المستقلات العقلية وإن كان الشق الثاني ما أنكروه هي مطلق الملاجمة حتى في المستقلات العقلية كما قد يظهر من تعذيرات بعضهم أن هذا هو المراد. فهم ليسوا على حق ما انكروا ولا مستند لهم على هذا شيخنا على هذا يمكن التصالح بين الطرفين يعني بين صاحب الفصوق الإخباري وبيننا معهم بتوجيه كلام الإخباريين وصاحب الفصول بما يتفق وما اوضحناه ولعله لا يأضاه بعضهم لا يأضاه بعض كلامهم في العبارة للطلاة الله على محمد وعلي الصادرين